ناقه الخير والحمراء شاهدنا قولي بربك ماذا حل بالعربي غير الخير والحمراء شاهدنا قولي بربك ماذا حل بالعربي ماذا اصاب باب الاسلام كيف اشتروا منتن الاخشاب بالذهب ماذا اصاب بني نامي كيف اشتروا منتن الاصحاب بالذهبي كيف استباحوا عدو كل ساحاتهم كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشعب كيف وقد كانوا ذر الشعب غرناطه الخير الحي فيخبرنا ما جرى بعد عهد العز والغلب غرناطه الخير الحي ماذا جرى بعد عهد العز والغنب كم حرة ناتك العادون حرمتها وكم ضعيف جواه الكفر باللهبي كم حرة ناتك العادون حرمتها وكم ضعيف أضر بالله ابي نادى فلم يستجب لي الصوت ماتصم و بات يندب في طربي و بات في تربي غرناطه الخير هي حي فنخبره, فنخبره ان على العهد رمى الجود والنصب غرناطه الخير هي حي فنخبره نحن الوجود وان غابت كواكبنا نحن العلى والمدافع حالك القربي نحن الوجود وان غابت كواكبنا نحن العلى والمدافع حالك القربي ما زال يا زينة الامصار في دمنا نار تداجج بالايمان والغضب نار تداجج بالايمان غضب ناره تجوب الايمان والغضب نار ترى تجوب الايمان والغضب نار ترى